تسعة عشر استمع إلى الكلمات وأعدها ثم قرأها فطير جامعة كبيرة صورة باب ظالم جميلة خالق فطور طالبة صغير Sukun Kitebun Hdurun Mudirun Durusun. Alimun Dulebun Nefidetun. Sadikatun Kasrun,